لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِىَ فَهُم وَجَعَلْنَا مِن دُونِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 وَإِن كُلُّ لَمَّ جَمِيعُ الْدَيْنَاءُ مُحْضَرٌ وَأَيَّتُ الْلَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبْنَ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَدَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ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 لشمس تندغي لها ان تدرك القمر ولليل نسابقها وكل في فلك يسبحون وايه لهم ان حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون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 قال الذين كفروا للذين امنوا ان نطعم من لو يشاء الله اطعمهم ان انتم الا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين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 اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون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 قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ